قد الشغف حقا نعم قد شغفها ما سمعت منك ko tong na كان مولانا an on... se dinat va ipta a le Oh, Or... I'll بارك على حضره النبي الله الله الله ما شاء الله من المحسنين الله الله طال الله الله الله, الله. الله الله الله ما يا الله عليك Inşallah I'll <laughs> fall. Good evening. ملح يأكلهن سبع العجاف وسبع صنبلات خبر وأخر يابسات الله الله الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله الله الله الله الله التعليق يا الله اكبر اللهم صل الله الله الله الله الله الله الله, الله الله الله الله الله نعم يا سيدي نعم الله الله الله محمد صلى وسلم على حضره الله I'll say. الله الله الله الله الله, الله, الله يفتح عليك يا أم الحج يا حج محمد الله الله الله